يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله, إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا يا صتون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين له الشيطان امالهم وقال لا غانب لكم, لكم اليوم من الناس وإن يار للكم فلما ترى اته فئتان فلما ترى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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأنتم الله ليس بظلام للعبيد كدب بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن ان الله لم يغيرن نعمه على قوم حتى, حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع